ودُ بالله من الشيطان الرجم وَوج سكرة الموتِ بالحَّ وَج سكرةُ الموتِ بالالحّذك ما كتَ منِ نوتتح وَنُفخَف الصور ذَلِكَ يَومُوع وَجَاءت كلُ نَفْسمأَهسَائِقُ وَشَيد لقد كتَ فيِي غَفلْله لقدد كُتَ فيِي رَفْلة مِنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد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 قلَ ل تَختصمُ دَي وَقَقَ الدتُ إلَكُ بالِالوع ماَا يُبَدّن قَولُ د وَماأَناَ بِضَ وَماأَناَ بِفضََّامِ للِب يَوومَ نَقُول لِجَهًا Quanه تَ وَتق وَوتقول هل المم مزد يوم نَق لجه يم نق لجهًا مه تَلَ وَتق وتقول هل المم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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيه لََّ يَشاء أُونَ فيه وَلَدين مز